وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون فِي جنات النعيم ثلة من الأولين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 لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلَ لَهُمْ سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وماء مسكود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 أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرف الهيم هذا نزلهم يوم الدين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 129. نحن, نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين 120. فسبح باسم ربك العظيم 121. فلا أقسم بمواقع النجوم 122. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 123. إنه لقرآن